ماذا طويت من القرون كم أمة ودعتها صارت حكايا أو ظنون لم يبق منها شاهد وبقيت آلاف السنين اتلو كتاب وجودنا في طيه سر دفين في طيه عبر وآيات تردد كل حين طورا تلاقي معرضا أو يهتدي فيها الفطين أبقى يا ربك شاهدا للناظرين للناظرين المعتدين يا يا ليل من يوليك بالإصباح في حق مبين أنشاك ربك راحة يا مسكنان كل العيون يا مؤنس العب باد في سحر وقد رفع اللان كمرت على الآيات عبد حذر ريب المنون جاءوا إلى رب الورابار الخلاءق أجمعين سالت أمورهم قد دعني من خوف المكيل ما أعجب الليل الذي خضعت لسطوته الجفون ما زال يؤنسني فما يهتز من حس قليل أوحائي لي بألف معنى لما كن فيها ظنين فحديثه الصمت العميق وصخبه هذا السكون كم فتق الأفكار صمت موغل عبر السنين كم فجر الإبداع في قلب ثوى فيه حزين يا ليل يا مستودع الأسرار يا موج الظنون كم مقلة خافت دياج رب ظلام المسلمين تكيل حسبته اشباحا وراحت سرت في المعين لم تدري أن الفجر يطرده وانا من نضري السكون. ماذا طويت من القرون كم أمة ودعتها صارت حكايا أو ظلوم لم يبق منها شاهد وبقيت آلاء السكنين تتلو كتاب وجودنا في طيه سر دفين في طيه عبر وآيات تردد كل حين طورا تلاقي معرضا أو يهتدي في الفطير